يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يضي على المغروره بوزينا وبالكبر قرزه من الدبل ما من يلبس حق على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يضي على المغروره الكبد غير ذهبنا اللي ما سرت من يلبس حقا على الله يهينا من يلبس حقا على الله يهينا انشدوا خبرني ورد لي سمع صرود من رحمه اللي كلنا امرت جينا ما في نصايح يا ولد والحكيفون لصار ما للقلب عقل يعينا ورب لي سماط من رحمة اللي كلنا مرتجينا ما في النصايا يا ولد والحكيم لا صار ما نلقى القلب عقل ني عينا لا صار ما نلقى القلب عقل ني عينا و بالكبر خرزه من الدل ما سرون من يلبس حق على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يطبيع على المغرور يبوزينا و بالكبر خرزه من الدل ما سرون من يلبس حق على الله يهينا من يلبس حقا على الله يهينا الكبر للي داول البيض والسود اللي جميع الكون قبضت مينه ما هو بلي كل ما منه ما حدود مخلوق مما يهين ويعطينا الكبر للي داول البيض والسود اللي بغضت يمينه مغلوب لله كل ما منه مخلوق من ماين مهن مخلوق من ماين مهن وبالكبر خارزه من الذل ما سروت من يلبس حقين على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يطبي على المغرور يبوزينا وبالكبر خارزه من الذل ما سروت من يلبس حقين على الله يهينا من يلبس حقين على الله يهينا يا سعد من يا ياطا على الخد بركود يرفق وفي مشياه وقار سكينه ما غرته نفسه ولا طا ولا الطا يخفض جناحه والملاء يا سعد من ياطا على الخد بركود يرفق وفي مشياه وقار سكينه ما غرته نفسه ولا طا ولا طاد يخفض جناحه والملاء رافعينه يخفض جناحه والملاء رافعينه يا صلاة الهدى يحسب الكبر وزوت يضي على المغروره بغوزينه وبالكبر خلزه من الذل ما سروت من يلبس حقا على الله يهينا يا صاحبي لا تحسب الكبر وزود يطع على المأمور يبوزنا وبالكبد قرزة من الذل ما صرت من يلبس حقا على الله هنا من يلبس حقا على الله هنا